قُل اوحي الي الى انه استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامننا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِينٌ عَلَى اللَّهِ شَطَطَا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَّتَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ فزادوهم رهقا وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا واننا لمسنا السماء فوجدناها مليئات حرسا فوجدناها مليئات حرسا شديدا وشهبا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ